لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له منهم قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا توصرون واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنزل وأنتم لا تشعرون أن تقول نفسي يا حسرة أن تقول نفسي يا حسرة يا حسرة على ما فردت في جنب الله ساخرين او تقول له لو ان لي كره ساكون من المحسنين بلا قد جاءت كاياتي بلا قد جاء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 كذبوا على الله كذبوا على الله ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم أليس في جهنم مثوى اليس في جهنم مثوى للمتكبرين وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء لا يمسهم السوء السهم السوء ولا هم يحزنون الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل لهم قاليد السماوات والأرض والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون قل أف غير الله قل أف غير الله قل أف الله, الله تأمرون أيها الجاهلون ولقد أوحى إليك وإلى الذين من قبلك لأن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد بل الله وكن من الشاكرين وما قدر الله حق قدره والارض جميعا قبضته يوم القيامه والسماوات مطويه بيمينه سبحانه هو تعالى عما يشرك فإذا هم قيام ينظرون وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجي أب والشهداء وقضي بينهم.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 وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ زُمَرًا حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا فُتِحَتْ أَبْهَابُهَا فُتِحَتْ أَبْهَابُهَا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 وَيَغْفِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا قَالُوا بَلَى ولكن حَقَّتْ كَلِمَةُ الْعَذَابِ عَلَى الْكَافِرِينَ قِيلَ ادْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ فيها فبئس مثوى المتكبرين وسيق الذين اتقوا ربهم وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرأ حتى إذا جاءها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام طبتم فادخلوها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدي وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض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 وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم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 كفر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه النصير ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يضررك تقلبهم في قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوا وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق فأخذتهم فأخذتهم فكيف كان عقابهم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 كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك فاغفر للذين سبيلك وقهم عذاب الجحيم ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم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 ومن تقي السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم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 عليكم بانه اذا دعى الله وحده كفرتم وان اشرك به تؤمن فالحكم لله العلي الكبير هو الذي يريكم اياته وينزل لكم وينزل لكم من السماء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 ليُؤذِرَ يومَ التلاقِ ليُؤذِرَ يومَ التلاقِ يومَهُ بارزونَ لا يخفى على اللهِ منهم شيء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 يوم الآذفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين ما للظالمين من حميد ولا شفيع يطاع يعلم خائنة الأعين يعلم خا